Al-Hilal Aqbil, ta'al Fa'l-shوق, ta'al Al-Qalb, sa'am بيكك قريب في كل حب وزاد عما رمضان يا شهر القرآن فيك أذوب